أعوذ الله دين الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قلي on the journey. Yeah. Yeah به Oh, no, no, no. وما تكون في شم Brother! Uh -huh. Oh, I've no. I uh heard -huh. Grr! <laughs> Thank mm -hmm. you. Ah Yeah uh -huh. All oh. right. won en nazu Oh, um. قال لقومه يا قوم كانك وعليكم مقام وساك Oh, <laughs> Find the light and find myself. وَاسْتُوا عَلَيْهِمْ نَبَى نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَوْمٍ كَانَ كَمُرَ عَلَيْكُمْ مَقَالٍ قال لقومه يا قوم إن كانك وعليكم مقام وترك Uh, I -huh. do. فایم در لیتون